ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م يَاأَُّهَا الذيينَ آمَنوا لاَا ت َ ت َّ خ ِ ذ ُ و ا عَدُو وَعدد وَكُم أَْلَ أ َ ت ل ق و ن َ ل َ ي ه م ب ا ل م َ و د َ تُلْقُونَ إلَيهِم بِالْمَوََّةِ وَقَدكَفَروا بِمَا جَ أ ك ُ م م ِ ن َ ا ل ح َ ق ّ ي ُ خ ْ ر ِ ج و ن َ ا ل ر َّ س ُ و ل و َ إ ي ا ك ُ م ْ ي ُ خ ْ ر ِ ج و ن َ الرَّسُولَ و َ إ ي ا ك ُ م ْ أَن ت ُ ؤ م ِ ن ُ و ا ب ِ ا ل ل ه ِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُم جِهَادًا فِي س َ ب ِ ي ل ي وَابْتِغَاءَ م َ ر ض َ ا ت ِ ي ت ُ س ِ ر ُ و ن َ إ ل َ ي ه ِ م ب ِ ا ل م َ و د َّ ة ِ وَأَنَا أ َ ع ل َ م ُ بِمَا أ َ خ ْ ف َ ي ْ ت ُ م وَمَا أ َ ع ل َ ت ُ م و َ م َ ن ي ف ْ ع َ ل ه ُ م ِ ن ك ُ م فَقَدْ ضَلَّ س َ و ا ء ا ل س َّ ب ي ل يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء و د و ا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم و ا ل ل َّ ه ُ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ ب َ ص ِ ي ر ق َ د كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إ ب َ ر َ ا ه ِ ي م َ و َ ا ل َّ ذ ي ن َ م َ ع ه ُ إ ِ ذ ق ا ل و ا لِقَوْمِهِمْ إ ذ ق ا ل ُ و ا لِقَوْمِهِمْ إ ِ ن ا ب ُ ر َ آ م ِ ن ك م و م م َّ ا تعبدون مِن دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ح َ ت َ ى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ و َ ح د َ ه ُ إِلَّا قَوْلَ إ ب ْ ر ا ه ي م َ لِأَبِيهِ ل َ أ َ س ت َ غ ْ ف ِ ر َ ن ّ ل َ ك وَمَا أَمْلِكُ ل ك َ مِنَ اللَّهِ مِنْ ش َ ي ْ ء ر َ ب ن َ ا ع َ ل َ ي ك َ ت َ و ك ل ْ ن َ ا و َ إ ِ ل َ ي ك َ أَنَبْنَا و َ إ ِ ل َ ي ك َ ا ل م َ ص ي ر ر َ ب ن ا ل ا ت ج ع ل ن ا ف ت ْ ن ة ً ل ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و ا غ ف ر ْ لَنَا ر َ ب ن َ ا إ ِ ن ك َ أَنتَ ا ل ع ز ي ز ُ ا ل ح ك ي م ل ق َ د ْ ك َ ا ن لَكُمْ ف ِ ي ه ِ م إ س و َ ة ٌ حَسَنَةٌ ل ِ م َ ن ك ا ن َ ي َ ر ج ُ و ا ل ل َّ ه و َ ا ل ي َ و ْ م َ ا ل آ خ ر َ ومن يتول ف إ ِ ن ا ل ل َّ ه ه ُ و ا ل غ ن ِ ي ا ل ح َ م ِ ي د عَسَى اللَّهُ أَن ي َ ج ع َ ل َ ب َ ي ن َ ك ُ م ْ و َ ب َ ي ن َ ا ل ذ ِ ي ن َ ع َ ا د ي ت ُ م م ِ ن ه ُ م ْ م و َ د َّ ة ً وَاللَّهُ ق َ د ي ر و ا ل ل َّ ه ُ غَفُورٌ ر َ ح ي م لَا ي َ ن ْ ه ا ك ُ م اللَّهُ ع َ ن ا ل َّ ذ ي ن َ ل َ م يُقَاتِلُوكُمْ فِي ا ل د ِّ ي ن و َ ل َ م ي ُ خ ْ ر ِ ج ُ و ك ُ م مِنْ د ي َ ا ر ِ ك ُ م ْ أ َ ن ت َ ب َ ر ُّ و ه ُ م و َ ت ُ ق ْ س ط ُ و ا إ ل َ ي ْ ه ِ م ْ إ ِ ن اللَّهَ ي ح ب ُّ ا ل م ُ ق ْ س ِ ط ي ن إ ن م ا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وضاهروا على إ خ ر ا ج ك م أ ن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ, فامتحنوهن اللَّهُ أَعْلَمُ ب ِ إ ي م َ ا ن ِ ه ِ ن فَإِنْ ع َ ل ِ م ْ ت ُ م ُ و ه ُ ن ّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا ت َ ر ْ ج ِ ع ُ و ه ن َ إِلَى ا ل ك ُ ف َّ ا ر ِ لَاهُنَّ حِلٌّ ل َ ه ُ م وَلَا هُمْ ي َ ح ِ ل ّ و ن َ ل َ ه ُ ن و َ آ ت ُ و ه ُ م َ ا أ َ ن ف َ ق ُ و ا وَلَا جُنَاحَ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ أ َ ن ت َ ن ك ِ ح ُ و ه ُ ن َ إِذَا آ ت َ ي ْ ت ُ م ُ و ه ُ ن ج و ر ه َ ل ا ت ُ م س ِ ك و ا بِعِصَمِ ا ل ك َ و ا ف ِ ر ِ و َ ا س ْ أ ل و ا مَا أ َ ن ف َ ق ت ُ م و َ ل ي س ْ أ ل و ا مَا أ َ ن ف َ ق ُ و ا ذ َ ل ِ ك ُ م ح ُ ك ْ م ا ل ل ه ي َ ح ك ُ م ب َ ي ن َ ك ُ م و ا ل ل َ ه ُ ع َ ل ي م ح َ ك ي م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 ا ذ ا جَاءَ ك َ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ا ت ُ ي ُ ب ا ي ع ْ ن َ ك َ ع ل ى أ َ ن لاَ ي ُ ش ر ِ ك ن َ بِاللهِ ش َ ي ْ ئ ا ع ل ى اَنْ ي ُ ش ِ ك ْ ن َ ب ا ل ل ه ِ ش َ ي ئ ً ا و َ ل ا ي َ س ْ ر ق ن َ و َ ل ا ي َ ز ْ ن ي ن و َ ل ا ي َ ق ت ُ ل ن َ أ َ و ل ا د َ ه ُ ن و َ ل ا ي َ أ ت ِ ي ن َ ب ِ ب ُ ه ت َ ا ن ي ف ْ ت ر ي ن َ وَلَا ي َ أ ت ي ن َ ب ِ ب ه ْ ت, ت َ ا ن ٍ ي َ ف ْ ت َ ر ي ن َ ه ُ بَيْنَ أ َ ي ْ د ي ه ِ ن ّ و َ أ َ ر ْ ج ُ ل ِ ه ِ ن وَلَا ي َ ع ْ ص ي ن ك َ فِي م َ ع ْ ر و ف ٍ فَبَايِعْهُنَّ و َ ا س ْ ت َ غ ْ ف ِ ر ل َ ه ُ ن اللَّهَ إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَفُورٌ ر َ ح ِ ي م يَا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن ُ و ا ل ا ت َ ت َ و َ ل ّ و ا قَوْمًا غَضِبَ ا ل ل َ ه ع َ ل َ ي ه ِ م ْ ق َ د يَئِسُوا من, مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ا ل ق ُ ب ُ و ر